بابا ده من ترنمه للواحد من المزامير اللطيفة اللي كتبها لنا داوود النبي عن خبرته مع ربنا كان ربنا راعي لي قال الرب يرعاني لا يعوزني عاوز عايش مع داوود ايام صغيره بعطفات مجار اللي كان عايش فيه داود كان راعي وانا وبعدين يوم من الايام قاعد يتأمل في رعايت ربنا دي بحس إن هو غنم تغير من دم القديم. ممكن الليلة تفكر التفكير الجميل ده أن غنم من الغنمات اللي برعى المشكلة. بدو تحس هذا الأساس وتتكلم عنه. لكن المسيح العادي الجديد يتكلم عنه بالوضوح الجميل اللي احنا نشوفه دلوقتي. ربنا يسوه قال انا هو الراعي الصالح وبعدين حد يعرف لنا الراعي الصالح يعني فقال فغنم واحدة فضيع يرمي نفسه وراء بيقول انا الراعي الصالح الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف قال لي مرة ولد زمان من مدة وانا شأن كان متعذب في شغل او كان ملوش حد يسأل عنا كان يسكين جدا الراجل كان بيضايبه شوية اللي كان بيشغاله عنده جيادة عن نزوله بيضرب عليه ضغط طعب ويصيله طيلة ججيرة يوزحها بالعجلة وكضرة تقيلة اوي لما يجي يطلع مطلعة في سارع من السارع يبقى ينتلم على العجلة ويجرجر وعرق ويعرق كان ماشي في السارع بسعيد وعدة في الغضرة كده والسارع كده يطلع لفوق فوق شوية كانت اللي يتوقف العجلة بتاحته وبتطلعت قلبت محذف بنفسه إلا هو واقع على الأرض هو بيقول لي ساعتها أنا كم انتهى بجيء هو على الأرض لقيت المسيح فريحي واقع تحت الفديد أحسيت أنه هو معايا وقمت فرحان صالد وما همنيه في أي حاجة شخص ممكن يكون منسي معد السيحة عنه. لكن المسيح شايل معه الفديد وشايل معاه الهم التاع ومرة من المرات كان فيه واحد أو واحدة في مكان دهيج داخلوا عليهم جماعة سعود سعود دعوة وبعدين افضل قابا انتهاء كتير او انتهاء كتير وقالوا بلاش كده وبعدين دخل موضوع فضورة عنه وفي الليلة من الليالي حلم حلمه جميل جدا حلم انه طلع جبل عالي وفاخر الجبل ده فيه هو سبيرة فساوق منها ينزل المكسر فهو طلع الجبل قبله واحد قال له بلاش السبكة دي حسن دي خضر قال له اوه اعطرهم السبك بعدين قبله كاهن قال له بلاش دي خضر قال له وستعن السبكة انت مالش دعوه وبعدين قبله ملايكة شو عشان عزاني حسوب قالوهم لا تبون لابت لما جاء على طرف الجبل والملايكة تحوش فيه وبعدين مرقوش فايدة تبون وبعدين حسر رجله يقعد سواء تهوه كبير هاله وهو بيحكي لي انا واحد اتشد بالخطة و انا ناين و بعدين حشيت ورايا خلقيت يسوع هو الوحيد اللي رمى نفسه ورايا الكل واقف عند حد معين لكن يسوع اول يرمي نفسه ورا الواحد مننا، هنا هو اول يطلع على الجبل ودور على الخروف الضال وثابت تتعة وتسعين اللي طلع يدور على الخروف الدار. بعد ما سمعت القطة دي من الراجل ده عرفت معنا الآية اللي بتقول ان الراجع السابع يبذل نفسه عن الخراض المسيح وحده اللي يقدر يموت عشاننا ويقدر يبذل عنا نفسه وفي الجيئة بتاعتنا هو وحده اللي يستحمل معانة دي حتى لو يتخلى عنا كل إنسان مين حتى يتخلى مثلا همه واحكين لأن الناس ما تقدرش تقدم لينا حاجة أو ما تقدرش تموت من أجلنا دايما أقول لناس كتير من أولادنا الكبان السباة إن مفيس حد بيحبكم قد يسوع العب اللي بتسمعه عنه ده ده حب ناقص ومس ممكن يكون كامل. لكن في واحد بس اللي يحب اللي حد هو اللي يموت كميل اللي من أجلنا حتى زي أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فالمحب هنا توصل من الموت اللي هو البذل فهنا الغنمة الصغيرة موضوع رعاية ربنا غنمة حفظك على نفتك وبعدين الراعي اللي بيرعاك هو الراعي الصالح اللي مستعجز يموت عشانك وتعيش انت حفظ كده مش مستعجز انت غنمة وموضوع رعاية ربنا ومساعد ان هو يرمي نفسه مفرحة ويكتز مع كل ديقة وما يتركش لوحدك أبدا فداود النبي قال يا رب فلا يعوزي شيء يعني مفيش حاجة بعد كده ممكن تنقصني. لابت يا عزيزي عادي تحس انت الغنم الصغيرة الليلة وان انت موضوع على عائلة ربنا هل ممكن ينقفك شيء كما تخيل يكون نصيبك ربنا تكون انت موضوع رعاكم خطر كويس في الموضوع ده ان محدث يقدر يرعاك غير المسيح واي رعاية في العالم هتوقف عن حد وتكون رعاية نقصة تحدي يرعى انسان تحدي يرعى ملك كم هو الموت مرة في السفير بتاع رفضي تقول الان بكروله الخامس وقال له احنا نقدر نعمل لكم حماية لو انت دلوقت طلبت حماية القيصر قال له يعني ايه هو طبعا يعرف كل هذا قال له هو المل في الامبراطور بتاع كلها قال له دا تطلب ايه قال له فقر جينا كده جنة آدم قال له الايأكل قال له يأكل قال له ينام قال له ينام جينا قال له يعيا قال له يموت هلقولوني مطمعا دا ده ازاي ده انده انسان اذا ازاي تبديلي حماية واحد معرض للموت ومعرض للعاية وبعدين هو عيان ولا ميت انا مين يحميه خليني انا في حماية الله اللي لا يعيه ولا يموت ولا ينام ولا يخسل لا لحظة واحدة ولا تبقى ساين كده سيلا جماعة لما داود بيقول المزمور ده بيقول الرب رعيا بيقول باختباراته ان سهلا رعاية ربنا تفوق كل رعاية بشارية المزمور ده بالمناسبة ديت عشان تعرفوا ان ده كان مزمور عظيم جدا الكنيسة الاولى كانت تحفظهم للموعظين وتعلموا لهم هدانا الذي تعلمهم المزمور بتاع الرب رعاية عشان خاطر تحس كل نفس اكتازة المعمودية وبقى ابنة للمسيح تحس ان هي موضوع رعاية ربنا وفدوني اخوتي حتى اتسهداء اعزب يقتهم كان الرعا الصالح للظام العليم وتقول كده القديسة بتتوا عند رعاية ربنا ليها اخدوها مسكينة وهي حامل وبعدين على مواصلة للسجن كانت هي ولدت الولد فقالوا فرصة ما بالخط الولد بره الهضمان بتاعت السجن وجوعوه الولد يعد يشرخ الام طبعا تتأثر جدا ويقعية لان ده ابنها الربيع وبعدين صلت لربنا ايطلو مش انت اللي بترعى الخليقة كلها مش ممكن الولد ده انت ترعاه هي بتقول في كده الان ثاني يوم جابوا الطفل وقالوه وهو دعان طول النهار وحطولها قدام الاطبان سبقت لقى الطفل بيستثم وبيتقرع وقافل وشابعان قالت ايه اللي حصل ده ده الناس مستغربة ايه اللي حصل الرأى الصالح التطعن يرعى السف الغالدان اللي مرميه في السجن ديت ويأكل لها السفل ويشبعهم وما عدد حادث ان هو عتل الرب هو اللي رعى حتى السعداء في عز في خطهم ومهانهم الرب رعيك في كل خطوة من خطوات حياتك الرب اللي قال شعور رؤوسك محتاه اماني شعرة شعرة اتأمل في دي وتو قد ايه ممكن يكون ربنا يا راعي صالح دي هيا عاوز رعاية الانسان هل انت دلوقتي تتجمر وتقول انا ما اختي حق في العالم ما اخدتوش انت اخدت كل حقك بس انت يا خاضر تفكر ان انت غنمة من الغنمات المهمة عند المسيح يقول المسيح عنهم دي في حديثه عن الرعاية يقول كده خرافي انا اعرفها باسماءها افكروا ممكن واحد مننا يعرف كل الناس اللي قاعدين في الكنيسه دلوقتي ليش ممكن لكن المسيح رب المجد قاعد وسطنا دلوقتي او خاصه كده انت تلاقيه عارف كل واحد اسمه هل تعرف ان ربنا لو عارف اسمك ده موضوع مهم فكرت فيه انا فكرت فيه هل ربنا كده لما بيرضع عنك وبناديه جلاله تعالى يا اطفال بيعمل ولا كده قالك تعال يا مرقس تعال يا يرجس تعال يا يوحنا تعالى اقلان بعادية ينقى الاسم خرافي اعرفها باسماء واحدة منها بضيئة يسمى ان هو يقصل عنها ربدا لكن كده في فرق بالرعاية في المسيح اللي باعي يفتحته وفيه فرق بالرعاية هو واحدة بالرعاية الصالح اللي هو يعرف خرافه باسماء واللي ما تيش خروف اسمه متمعروف ومعلمه هو قدامه رب راعي حتى لا يعودني فيه ده قرار اخير ان هو مسمع فيه ابدا عاوز فيه ولا هو في هيتجمر قدام الناس ويقول انا ما اسمي كذا وكذا لان هو اخد كل هذا ومسمع في هذا بعد كذا كيه مراعا خضر يا ربضي مراعا اخضر يعني يا ربضي قد يقول هو لما اخد الخروط الضال حمله على من شديد عشان هو سيله على من وهو في نفس الوقت يسايله الاكل على ايده عشان يوقف ببقه وياكل من البرسيم اللي هو سيلهوله على ايده عشان كده الاعدى على من المسيح والاكل على ايده في مراعن خضر يربطني ويؤثر من هربا احنا بنقول نفس التعبير ده عشان تعرف عمقه في اوصية الراق دين لما نقول يا رب مياحهم في موضع خضرة على ماء الراحة يعني حتى اللي ماتوا براحة السبب يقول عنهم شفر الرؤية إن هم قدام العقل لا يجبوه ولا يعتسوا ما يجروسوا يعتسوا ولا تحرقهم السبب لأن الرب يبتعدهم إلي يا ماء حي فإحنا حتى وإحنا بنصلي براقدين بنقول يا ربي ارعاهم في مراعا نخد على ماء الراحة فإذاً ده نستفديه بحقيقة بنعشة هنا في الغربة على الأرض فحنا فوق السماء هم تنينينا نرعى من مراعا الخطرة وطبعا المراعا الخطرة هتكون جيغر كلمة ربنا هتكون قيم ياها الراحة لأن المية تسير إلى سلمة ربنا سلمة ربنا هي المراعا اللي اقترع في التريسة الواسن ورعدين في مراعاً خضراً يرمضني وإلى ماء الراحة يرد نفسي يرديني إلى شبل البرد يرد نفسي اه لو عرفت أجيب كم فرصة في حياتك ممكن أن تكتبك فيها جميل جداً واحد يعترفني وبيقول لي كده يا ابونا أنا متعرفت أنا دي عزة فنزاي قلت له خير فيه ايه أجل كان فيه فرص أضيح فيها وأنا واحد وكان ناسم متعرفش ربنا ازاي كان بيمتشلني ويبعزني عن كل حاجة تجروني بطريق واحد يا رب نفسي المسيح حدث التميثة سر التوبة ووضحوننا في المسل بتاع الابن الدار وقال ان ابن الانسان لم يأتي ليدعو ابرار بالخطاع للتوبة وعمرنا ما شفنا يسوع بيدخل بيت ولا بيأكل في بيت إلا بيوت العنسرين والخطاة وما ديس عادة تفرح ربنا إلا رجوع نفس سيدة قليل يارد نفسي يهديني الى سبلة الدرس منفس واحد يحكيلي مرة وبيقول لي كان قلبي محضر وطارس وانا واقف الشنيسة دايما قاجي جمعة حد سواجد في من مناسبات فوق كده لقيت صورت المسيح نتعلق على الصليب كده فوق الهيسر في كنيفة تانية من في كنيفة دي وخدت الصورة كبيرة كده وصورته مصروف فبص المسيح بقبلها المسيح بقص ليه وفاتح دراعته فحاجت نعود له تعالى وربقت عن السكة اللي انت كنت ناسي منها وتغيرت مجرى حياته من نظرة واحدة من يسوع لي يسوع كان راه يرد نفوسنا يهدينا الى سفر البر فالعهد الجديد قال كده قال ان انا هرسلك الروح المعز يرشدك انت يا جماعة مش خراح دالله انت متغنى ما اعتيها في الدنيا الوضع دي انت زنم محفوظ على ربنا بعث لك روحه حتى يرشدك انت زنم وموضوع رعاية المسيح انت زنم وهيردك عن طريق السر ويصلك لطريق البلد لجربة قال هو رجع في الاخر قال انترت في وادي ظل الموت لا اخر مرة لانك انت مات إن ظل الموت ده ممكن يكون تجربه كبيره لكن انا بقول يكون في هو الموت نفسه اللي احنا الموت ده اسمه ظل الموت لان في موت ثاني ابدي ده الخطا يموت في عذاب ابدي فالموت الابدي ده يبقى بالنسبة دي الموت اللي احنا بلموت ده اسمه ايه يلقاكم ظل الموت حتى وإحنا بنطلح في الروح لهوى ايضا معانا انترت في هذه ظل الموت فلا اخاف شررا بانك معي عمانويل فعاد يعمل رائد صالح اسم الله معانا سميت خلفتنا لحظة لحظة حتى ان الجسد بتاعنا راح فهو فهوى مخلفي الروح بتاعتنا لانه اتحت بيها ومش هنفصل عنها ابدا وفرنا اعضاه في جذبه انفرنا في وادي ظل الموت فلن خاف سرا لانت انت معنا نذكرت لهذه السؤال عندنا غلمة مخطوبة انامت وتعطرنا سر الضيوبة في الخليفة واعداد تمائدة تجاه كل اللي تايقينها هذه المائدة هي يا حبيبي جذب ربنا وجمنا لكل نفس تستاء ان هي تدخل عمر شفت المسيح كده جهن واحد كده واضي تناول قال له انت يطلع برا متخص من هيك كده كده حتى يمكن لو اشتاهم تنقاط صوية يسوع سيكون اكثر حناني يسوع سيرفض انسان ركب مائدة تجاه جميع مضايقه مائدة ايه هي المائدة إلا جسد رب ودمه، إلا عج نبينا من حجل هذا يا حبابي ترمنا معتايا نفس كرنينة وهذا كده بنبوته الجميلة عن عهد النعمة قال على جبل عالي اصعدي يا مباشرة الصهيون يرفع صوتك بقوة يا مبترس الخليم هنخعي لا تخافي قولي لهدن يا هودا هو ذا اله هودا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له هودا اجراثه معه وعمله قدامه كراع يرعى قطيع احنا مثل انسى من حد الدرعانة احنا لنا راح صالح لن ينعى في عبدا كراعا يرعى قطيع بجراعه يحمل الحملان اللي مش عارف الناس يشيره على كتفه، وفي خدمه يحملها الغنم اللي متأخرة يجي تأخيرها ويقوت المرضعات الغنم اللي بتردعها حتى بالراحة لان حملها كبير ولكن هو يقوت المرضعات ان وقت الماء هو يكتاز معنا يقول كده عن الراحة الصالحة الان هجف يقول رب خالقك لا تخف لأني سبيتك دعوتك برسمك تنتليا اذا اكتفت في المياه فانا معك وفي الانهار فلا تغمرك هزمك في النار فلا تلبك واللهيب لا يحبب مجدم الثالوث الانهار